وهي التي قد أوجبت للشريعة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله القاعدة هنا نعم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما طيب قلنا أن من أركان القياس كم نعم آية أصل وفرع وعلة وحكم طيب مثال لما ذكر المؤلف نعم علة الإسكام فإذا قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر فإذا كان عندنا عصير وكان يسكر فهو خمر والأصل عندنا الخمر والفرع العصير والحكم التحريم والعلّة الإسكار نعم قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد أي شرط قصد المؤلف الزائد وقلنا الشروط في الأصل تنقسم إلى كم قسم وهي شروط يجب الوفاء بها وإن لم تذكر، وهذا من مقتضى العقد، ولذلك قلنا في النكاح شروط النكاح والشروط في النكاح، وقلنا هناك فض، ما هو الفض؟ نعم، أن شروط النكاح هذه تؤخذ من الشرع، والشروط في النكاح تكون من أحد الزوجين أو من الولي. طيب. أن هذه لا تسقط بأي حال من الأحوال متى أمكن القيام بها ولكن إذا ما استطاع مثلنا عليه في الصلاة أنه ما استطاع أن يقوم يصلي جالس إذا ما تكون بها فأنتم أنه ما استطعت لكن هنا قد تسقط إما يسقطها الزوج أو الزوجة أو الولي حتى وإن ذكرت في العقل الفرق أيضا أن هذه ترتب عليها صحة العقل وتلك لا ترتب عليها فإن رضيت الزوجة بإسقاط هذا الشرط الحمد لله ولم لم ترضى فهي مخيرة بين أنفسك والإمضاء نعم طيب قال إذن هو يريد الشرط الزائد الثاني وقلنا الشروط الزائد تنقسم إلى كم قسم صحيح فاسد فالصحيح الذي لا يخالف الشرع وإن خالف الشرع كأن يجعل المحرم حلال والحلال حرام فهذا فاسد ولا وفاء به وإن ذكر في العقل لكن بشرط أن يكون عالما بالحكم فإذا كان جاهل تبين له وقال لا أنا أعرف الحكم لكن أريد هذا الشرط تشترط له ونكاية به وتعزيرا له لا وفا طيب أمثلة لشرط زائد ولا وفا وإن ذكر دليل حديث بريرة عندما اشترطوا الولاء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أي لعائشه رضي الله عنها ها اشتريها واعتقيها واشتري لهم الولاء فإنما الولاء لمن عتق واعتق نعم قال وكل نعم. شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما نعم تعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. وقلنا أن هذا الحد في استعمال القرعة أنها عند المبهم أو لدى التزاحم. لكن إذا أراد أن يسافر أو يبقى أو يتزوج أو لا يتزوج لا يستخدم القرعة بل يستخير. طيب. وثبتت القرعة بالكتاب. والسنة وذكرنا مسائل عليها نعم وإن تساوى عملان اجتمعا وفعل احداهما فاستمعا هذا إذا كان من جنس واحد مثاله صلاة الظهر مع صلاة العصر قال لا لا يمكن إذن أي نعم واحد منهم واجب والثاني مقصود به غير مقصود مثال قلنا الغير مقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم إلى المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعته فأنا أي ركعتين سواء كانت فريضة أو راتبة أو نفل مطلق أو سنة أو سنة الوضوء أو استخار أو ملذة لكن لا بد قلنا يدخل بأعلى نية أراد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية المسجد وراتبة الفجر وسنة الوضوء فيدخل بأي باعلى بأعلى نية وهي راتبة الفجر وأراد أن يطوف للوداع ويطوف للإفاظة فلو نوى الوداع ولم ينوي الإفاظة لابد أن يرجع ويأتي بالطواب لنترك ركوع ولو نوى الافاضه ولم ينول وداع اجزا نعم طيب ولو نوى الافاضه والوداع لكن النيه الاصليه هي الافاضه اجزا اجزا نعم قال الناظم رحمه الله وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المشغول لا يشغل يعني الذي يكون قد اشتغل بشيء لا يمكن أن نشغله في آخر حتى ينتهي من الأول مثاله قال المرهون والمسبب الرهن هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع وهو من أنفع القرب على ما ذكر ابن سعد رحمه الله تعالى في منهج السالكين فإذا كان إنسان أوقف بيت جعل الفقراء المساكين هل يستطيع أن يبيع هذا البيت؟ لا يستطيع لأنه الآن هذا البيت قد اشتغل بالوقف فلا يمكن أن يبع كذلك يقول المسبل هذا المسبل يعني سبيل مفهوم؟ طيب المرهون مثاله أراد أن يأخذ مال من انسان وقلنا الرهن هو توثق الدين بعين يمكن استيفاء الدين منها أو من بعضها إذا طلب صاحب الدين فهو يأتي بهذا الجوال مثلا وقال يا فلان أريد أن تعطيني مئة ريال قال لا لا أعطيك المئة حتى تضع رهن فوضع هذا الرهن وأخذ المئة ثم أراد أن يبيع هذا الجوال مثلا يصح لا يصح لأنه الآن مشغول بالرهن لأنه إذا لم يفي بالمئة يباع الجوال وتأخذ ويأخذ الدين منه أو من بعض أو إن كان زاد يأخذ ما له ويرد عليه الباقي وهذا أيضا مثاله قال المشغول لا يشغل نعم طيب بعد بعض الفرق الضاله يعني استخدموا هذا القاعدة في مخالفة الشريعة يقول إذا رأيت إنسان على منكر فلا تنكر عليه ولا يصح إنكار المنكر حتى يفرق من هذا المنكر وهذا ما يصح مخالف للشرع نعم يعني دعوا الناس في غفلاتهم وهذا مخالف للشريعة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر نعم قال رحمه الله ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع إن ويطالب من يؤدي عن أخيه واجب من الواجبات مثاله حسام يطلب من إنسان مال من مصطفى يطلب من مصطفى ألف ريال فجاء إبراهيم وقال أنت تطلب الدين قال نعم قال أنا أدفع عنه الدين ودفع لحسام الألف برئه ذمة مصطفى نعم برئه الذمة دفع له المبلغ الدين برئة الذمة الان لكن ننظر إلى إبراهيم وقت دفع المال هل نوى المطالبه بهذا المال لأنه يرجع على مصطفى أو نوى الإحسان إذا نوى الإحسان والأجر إذا ليس له أن يغير هذه النية إذن ننظر إلى النية وقت دفع المال فإذا نوى الإحسان ثم بعد هذا تغيرت النية ليس له المطالب وإذا نوى المطالبة إذا لهم يرجع عليه وهذا تحدث احيانا تطلب من انسان كتاب يحضر الكتاب ثم لا يجد هذا الذي طلب الكتاب يجد غيره يقول اين فلان يقول فلان ذهب قال أنا اشترت إلى الكتاب وأنا مسافر له اريد أعطيه كتاب قال خلاص أنا أعطي قال المال قال كب قال عشر اليار. قال خذ هذه العشرة ثم بعد هذا يطالب صاحب الكتاب فنرجع إلى نية نقول ماذا نويت وقت الدفع يقول نويت كذا أن أرجع عليك فهذا له المطالب ولا لم ينوي ليس له مطالب يأتي ولد الشيخ حسام أحمد ويبحث عن والده اين والد؟ يقول لا ندري ماذا تريد؟ قال أريد أن أشتري طعام بكم؟ ثلاثة ريالات فأتي برأي قال خذ اشتري اللي تريد إذا نوى الرجوع على حسام له ذلك وإن لم ينوي فله الأجر من الله نعم ومن يؤدي عن اخيه واجبا له الرجوع إن يطالبا لكن يبقى عندنا اشكال في أداء الزكاة وتقدم معنا في الزكاة أن الزكاة لابد فيها من نية مثال الآن في العادة أن الزوج ولا نريد نعيد تفصيل في هذا المسألة الزوج يخرج عن الزوجة زكات الفطر لكن الأصل أن تنوي وتوكل الزوج في إخراج الزكاة صح هل يرجع عليها؟ النوى؟ النوى الرجوع عليها رجع وإن لم ينوي لا يرجع إذن الأصل أن الزوجة هي التي تخرج زكاة الفطر من مالها وإن أحسن الزوج إلى الزوجة وأخرج الزكاة بعد أن توكل منها يعني هي وكلت فوضت في إخراج الزكاة إذا لابد هنا من نية اولا الثاني إنما الرجوع عليها له ذلك وإن لم ينوي ونوى الإحسان قال لا يمكن أن أخذ من زوجتي يعني قيمة الزكاة فهذا يعجر عند الله سبحانه وتعالى نعم واختلف الفقهاء في هذه المسألة في الزكاة هل يلزم فيها إذا أدى من نية أم لا والأحوط أنه لابد من النية نعم قال رحمه الله والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران حرم الله سبحانه وتعالى محرمات والمحرمات التي في الغالب أنه يعني قلنا أن المحرمات إما شبهات أو شهوات شهوات تشتهيها النفس فهذه التي تشتهيها النفس جعل الله سبحانه وتعالى لها عقوبات والعقوبات تختلف قد تكون على البدن وقد تكون في المال وغيره طيب وهناك أشياء حرمها الله سبحانه وتعالى لكن الطبع البشرية لا تشتهيها فهذه ليس عليها حدود وعقوبات لكن هناك أناس انقلبت عندهم الفطر وأصبحوا مثلا يأكلون الخبائث والديداء فماذا نصنع فيه؟ فهذا يعزر مفهوم؟ نعم وهذا الذي يقوله نعم اقرأ شوف الآن قال رحمه الله الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه نعم ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم صيانة لهم لا بخل عليهم وقلنا أن في المباحات غني عن المحرمات بل المحرمات يعني إذا أردنا أن نحسب مثلا قالوا المحرم من الأطعمة قالوا أنه قليل جدا مقابل المباحات والمباحات اكثر من 90% ثم مع هذا عند الضروره اباح الله سبحانه وتعالى لهم هذه المحرمات وكانت بقدر الله لا تضر وقلنا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قاعده ان الله سبحانه وتعالى اذا اباح شيئا قدرا زال اباح شيئا شرعا زال ضرره قدرا نعم صيانة لهم ولذلك ابن القيم يتكلم عن أكل لحم الخنزير والمحرمات يقول انها تؤثر في البدن أكثر من تعثير الأشربة كالخمر نعم ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية أو نعم وازعات طبيعية وشرعية نعم ووازعات شرعية نعم فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية اي يقول عقوبة مناسبة لتلك الجناية مثاله السارق العقوبة المناسبة لهذه الجناية قطع اليد هي التي سرقت لكن قد يسرق بغير اليد صح أي نعم بالفم أو بالرجل أو ما إلى ذلك طيب مثال أيضا قتل النفس والحد القصاص أو دفع الدية لأنه أتلف النفس نعم قال قال فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية خفة وثقلا ومحلا خفة وثقل خفة مثلا في الجلد وثقل في الجلب أحيانا يكون الجلب أربعين وأحيانا ثمانين وهكذا نعم وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس فلم يرتب عليها حدا لم يرتب عليها حدا اكتفاء بالوازع الطبعي والفطري نعم فلم يرتب عليها حدا اكتفاء بوازع الطبع ونفرته عنها نعم وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها اكل النجاسات والسموم والحشرات والاشياء التي تعافى النفس نعم وذلك كأكل النجاسات والسموم وشربها فإنه لم يرتب عليها عقوبه بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يترتب عليها عقوبه والتعزير يرجع فيه إلى نظر القاوم قد يعزر بالكلام وقد يعزر بالضرب لكن لا بد أن يكون دون الحد نعم قال الناظم رحمه الله والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعي ناسب أن المؤلف رحمه الله تعالى يبتدع بالحمد اقتدام بالكتاب العزيز اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى انزل هذه المنزلة وطريقة علماء السلف في بدء الكتب وناسب أن يختم بالحمد لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمة وحمد الله موجب لبقاء النعمة والنعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر وكما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام في أول الكتاب صلى عليه في نهايه الكتاب وهذا هو يعني عمل السلف الصالح رضوان الله عليهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبب لهدايتنا نعم وكل خير يلحق بالامه سببه النبي عليه الصلاه والسلام ولذلك ناسب أن يصلي عليه عليه الصلاه والسلام في اول الكتاب في آخر الكتاب نعم قال قال رحمه الله حمد الله في مبدأ الأمور وختامها واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه وحمد الله على الأمور يوجب بركتها وزكائها ونمائها، ولا إن شكرتم لأزيدنكم نعم وحفظها من الآفات ويوجب كمال الانتفاع بها وأنا أسأل الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوب أن يجعل في هذه الرسالة جميع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد والله الموفق للصواب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والله أعلم وصلى الله على محمد وصحبه وسلم قدن إن شاء الله